الوجه الاول الأول يبدأ وهذا هو شريط تاسع من الكتاب وأقول لما ذكرت أن رب أن ربا تدخل على المنكر بينت أنه يجوز حدثها معه وأشرت بهذا التقليد إلى أنها لا يجوز حدثها إذا دخلت على ضمير الغيبه ثم بينت أنها إذا حدثت وجد بقاء عملها وأن هذا الحكم أعني حدثها وبقاء عملها على نوعين كثير وقليل فالكثير بعد الواع فقيله وبلد مغبرة أرجائه كأن لون أرض سمائه وقوله وليل كموج البحر أرخى سجوله علي بأنواع الهموم الابتاله وقيل وبويه مثل السماء اعتصفتها وقد صبغ الليل الحصى بثوابي والقليل بعد الفاء وبل نسال ذلك بعد الفاء قول امرئ القيس فمثلك حبل قد ترط ومرضعه فانهيتها عن ذي تمائم محوله في روايه من رواه بجر مثل ومرضع واما من رواه فمثلكي مسؤول اللي طرقت وحبلة بدل منه ومثاله بعد ذا القول بل بلد ملء الفجاج قطمه ثم بينت أن حذف حرف الجر لا يختص برب بل يجوز في حرف آخر في موضع خاص وفي جميع الحروف في موضعين خاصين أما الاول ففي لام التعليم فإنها إذا جرت كي المصدريه عاصلتها جاز لك ذلك حذفها قياسا مضطردة ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو جئت كي تكرمني أن تكون كي تعليمية وأن مرة بعدها وأن تكون كي مصدريه واللام مقدره قبلها وأما الثاني فإذا كان المجرور أن وصلتها أي أن وصلتها فالأول كقول عجبت أنك فاضل أي من أنك وقال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري وأن المساجد لله فلا تبع أي بأن لهم جنات ولأن لنساجد لله والثاني كقوله. عجبت أن قام زيد أي من أن قام وقال الله تعالى فلا جناح علي أن يطوف بهنه أي في أن يطوف يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله أي لأن تؤمنوا بالله وقيل في لكم أن تضلوا إن الأصل لئلا تضلوا فحدثت الله منزارة ولا النافيه وقول الاصل كراهه ان تضلوا فحدث المضاف وهذا اسهل وقال الله تعالى وترغبون ان تنكحوهن اي في ان تنكحوهن او عن ان تنكحوهن على خلاف في ذلك بين اهل التفسير ثم قلت الثامر مجرور بالاضافه كغلام زيد ويجرب المضاف من تبوين ايمون تشبهه مطلقا ومن التعريف إلا فيما مر وإذا كان المضاف شفة والمضاف إليه معمولا لها سمية لفظية وغير محبطة ولم تفت تعريفا ولا تخصيصا كضارب كضارب زيد ومعط الدينار وحسن الوجه والا فمعنوية ومحضه تفيدهما إلا اذا كان المضاف شديد الإبهام كغير ومثل وخدمه اي موضعه مستحقا للنكره فجاء زيد وحده وكنا قتا وفصيلها لك ولا ابا له فلا يتعرف وتقدر بمعنى في نحو بل مقر الليل والنهار وعثمان شهيد الدار وبمعنى من في نحو خاتم خاتم حديد ويجوز فيهم النصب في الثاني واتباعه للاول وبمعنى الله في الباقي واقول الثاني من انواع المجرورات المجرور بالاضافه والاضافه في اللغه الاسناد قال امرئ القيس فلما دخلناه اضفنا ظهورنا الى كل حاري جديد مشقد اي لما دخلنا هذا البيت اسندنا ظهورنا إلى كل رحل منشود إلى الخيرة مخطط فيه طرائق وفي الاصطلاح أسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنينه أي ما يقوم مقام تنينه ولهذا وجد تجريب المضاف من التنين في نحو ولا زيد ومن النون في نحو ولا زيد وضاربي عمرو قال الله تعالى ثبت يدا ابي لهب اما مرسل الناقه اما مهلك اهلها ذي القروته وذلك لان نون المثنى والمجموع على حده قائمه مقام تنين المفرد والى هذا اشرت بقوله ويجرب المضاف من تنين او نون تشبهه واحترزت بقولي تشبه من نون المفرد وجمع التكسير كشيطان وشياطين تقول شيطان الانس شر من شياطين الجن فتثبت النون فيهما ولا يجوز ذلك وقيل مطلق أشرق به إلى أنها قاعدة عامة لا يستثنى منها شيء بخلاف القاعدة التي بعدها. وكما أن الإضافة تستدعي وجود حذف التنوين وأن العمر له كذلك تستدعي وجود تجريد المضاف من التعريف سواء كان التعريف بعلامه لفظيه ام بأمر معنوي فلا تقول الغلام زيد ولا زيد عمرو مع بقاء زيد على تعريف العلميه بل يجب أن تجرد العلام من أل وأن تعتقد في زيد الشروع والتنكير وحين إذن يجوز لك اضافتهما وهذه هي القائلة التي تقدمت الإشارة إليها انفا والذي يستثنى منها مسألة الضارب الرجل والضارب رأس الرجل والضارب زيد والضارب زيد وقد تقدم شرحهن في فصل المحلى بال فاغنى ذلك عن اعادته فلذلك قلت الا فيما استثني اي الا فيما تقدم لي استثناؤه ثم بينت بعد ذلك أن الاضافه على قسمين محضه وغير محضه وأن غير المحضه عباره عن ما اجتمع فيها امران امر في المضاف وهو كونه صفه وأمر في المضاف إليه وهو كيمه معمولا لتلك الصفة وذلك يقع في ثلاثة أبواب اسم الفاعل كضارب زيد واسم المفعول كمعط الدينار والصفة المشباة كحسن الوجه وهذه الإضافة لا يستفيد بها المضاف تعريفا ولا تخصيصا أما أنه لا يستفيد تعريفا فبالإجماع ويدل عليه أنك تصف بينك فتقول مررت برجل ضارب زيد وقال الله تعالى هديا بالغ الكعبة وهذا عارض منطرنا إلا لم تارد خبرا ثانيا ولا خبرا المحذوف محذور انه لا يستفيد تقصيصا فهو الصحيح وزعم بعض المتأخرين أنه يستفيده بناء على أن ضارب زيد أخص من ضارب والجواب أن ضارب زيد ليس فرعا عن ضارب حتى تكون الإضافة قد أفادت التخصيص وإنما هو فرع عن ضارب زيدا بالتنمين والنصب، فالتخصيص خاص بالمعمول اضفت أم لم تضف وإنما سميت هذه الإضافة غير محضه لأنها في نية الانفصال اذ الاصل ضارب زيدا كما بين وانما سميت لفظيه لأنها افادت امرا لفظيا وهو التخفيف فان ضارب زيد اخف من ضارب زيدا وان الاضافه المخبطه عبارة عن ما انتفى الامران المذكوران او احدهما مثال ذلك غلام زيد فإن الامرين فيها منتفيان وضرب زيد فان المضاف اليه وان كان معمولا للمضاف لكن المضاف غير صفه وضارب زيد امس فان المضاف وان كان صفه لكن المضاف اليه ليس معمولا لها لان اسم الفاعل لا يعمل اذا كان بمعنى الماضي فهذه الامثله الثلاثه وما اشباه تسمى الاضافه في يا محضه أي خالصة من شاهبة الانفصال ومعنوية لأنها افادت امرا معنويا وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام جيد وتخصيصه إن كان نكره نحو غلام مرأة اللهم إلا في مسألتين فإنه لا يتعرف ولكن يتخصص إحداهما أن يكون المضاف شديد الابهام وذلك كغير ومثل وشبه وخدم بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال بمعنى صح والدليل على ذلك أنك تصف بها النكرات فتقول مررت برجل غيرك وبرجل مثلك وبرجل شبهك وبرجل خدمك قال الله تعالى ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الثانيه ان يكون المضاف في موضع مستحق للنكره كان يقع حالا او تمييزا او اسم الولاه النافيه للجنس فالحال كقولهم جاء زيد وحده والتمييز كقولهم كم ناقه وفصيلها فكم مبتدا ويستفانيته وناقه منصوب على التمييز وفصيلها عاطف ومعطوف والمعطوف على التمييز تمييز واسم لا كقولك لا ابا لزيد ولا غلام لعمر فان الصحيح انه من باب المضاف واللام مقحمه بدليل سقوطها في قيل الشعر أبي الموت الذي لابد لا بد أني ملاكم لا أباك تخيفني فهذه الانواع كلها نكرات وهي في المعنى بمنزلة قولك جاء زيد منفردا وكان قط وفصيلا لها ولا أبا لك ثم ذيمت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام مقدره بفي ومقدره بمن ومقدره بالله المقدره بفي ضابطة أن يكون المدافع اليه ظرفا للمدافع، نحو قول الله تعالى بل مكر الليل والنهار وتربص اربعه اشهر ونحو قولك عثمان شهيد الدار والحسين شهيد كربلاء ومالك عالم المدينه واكثر النحويين لم يثبت مجيء الإضافة بمعنى فيه والمقدرة بمن دابطها أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف وصالحا من إخبار به عنه نحو قيل هذا خاتم حديد ألا ترى أن الحديد كل والخاتم جزء منه وأنه يجوز أن يقال الخاتم حديد فيخبر بالحديد عن الخاتم وبمعنى اللام فيما عدا ذلك نحو زيد وغلام عمرو وسيد بكر ثم قلت الثالث المجرور من مجاوره وهو شاذ نحو هذا جحر دب خرب وقيمه يا صاحي بلغ ذي الزوجات كلهم وليس منه يمسحوا برؤوسكم وارجلكم على الاصح واقول الثالث من انواع المجرورات ما جر لمجاوره المجرور وذلك في باب النعت والتاكيد كلا وباب عطف النسق فاما النعت ففي قولين هذا جحر ضب خرب وهي بخص بخرب لمجاورته للضب وإنما كان حق الرفع لانه صفة للمرفوع وهي الجحر وعلى الرفع اكثر العرب وان التوكيد ففي نحو قيمهم يا صاحب الور ذي الزوجات كلهم ليس وصل إذا حل عرى الذنب فكلهم توكيد لذين لا للزوجات وإلا لقال كلهم وذين منصوب على المفعولين وكان حق كلهم النصب ولكنه خفض لمجاورة المغفوض وأما المعطوف فكقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسروا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين في قراءة من جر الأرض لمجاورته للمخفوض وهو الرئيس وإنما كان حق النصب كما في قراءة جماعة آخرين وهو منصوب بالعطف على الوزوه والأيدي وهذا قيل جماعة من المفسرين والفقهاء وخالفهم في ذلك المحققون ورعوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان لأنه كالنعف والتوكيد في مجاورة المتبوع وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة أخرى فهو محدود تقديرا ورأى هؤلاء ان الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس فقيل الارض لمغسوله لا ممسوحه فاجابوا على ذلك بوجايب احدهما أن المسح هنا الغسل قال ابو عليم حكى لنا من لا أن ان ابا زيد قال المسح خفيف الغسل يقال مسحت للصلاه وقصه الرجلان من بين سائر مقصولات بسم المسح ليقتصد في صب الماء على هنا اذ كانت مزنه للاسراف والثاني أن المراد هنا المسح على الخفين وجيل مسحا للرجل مجازا وانما حقيقته انه مسح للخف الذي على الرجل والسنه بينت ذلك ويرجح ذلك القول ثلاثه امور احدوها أن الحمل على المجاورة حمل على شاذ فينبغي صوم القرآن عنه الثاني أنه إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة اجنبيه وهو يمسحوا برؤوسكم وإذا حمل على العطف على الرؤوس لن يلزم الفصل بالأجنبين والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة الثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاورة وعلى التقدير الأول حمل على غير المجاورة والحمل على المجاور اولى فإن قل الأول كراءة النص قلت لا نسلم أنها عطف على الوجوه والأيدي بل على محل الجار والمجرور كما قال يسلقنا في مجد وغيرا غائرة ثم قلت باب المجزيمات الأفعال المدارعة الداخل عليها جازب وهو ضربان جازم لفعل وهو لم ولما ولا من الأمر ولا في النهي وجازم لفعلين وهو أدوات الشرط إن وإهما لمجرد التعليق وهما حرفان ومن للعطل وما ومهما لغيره ومتى وايان للزمان وأين وأنا وحيثما للمكان وأي بحسب ما تضاف إليه ويسمى أولهما شرطا ولا يكون ماضي المعنى ولا إنشاء ولا جامدا ولا مقرونا بتنفيس ولا قد ولا ناف غير لا يلم وثانيهما جوابا وجزاء واقول لما اننيت القول في المجرورات شرعت في المجزومات وبهذا الباب تتم انواع المعربات وبينت أن المجزومات هي الافعال المبايعه الداخل عليها اداه من هذه الادوات الخمسه عشر وان هذه الادوات ضربان ما يجزم فعلا واحدا وهو لم نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولما نحو لما يقض ما امره بل لما يذوق عذابه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولا من الأمر نحو لينفق ذي ساعة من ساعته ولا في النهي نحو لا تحزن إن الله معنا وقد يستعاران للدعاء كقوله تعالى ليقض علينا ربك ربنا لا تؤاخذنا وما يجزم فعليني وهي الأحدى عشرة الباقية وقد قسمتها إلى ستة أقسام أحدها معود على الدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط وهو إن وإذ ما قال الله تعالى وإن تعودوا معه وتقول إذ ما تقم أقم وهما حرفان أما إن فبالإجناع وأما إذ ما فعند سيب ويهي الجمهور وذهب المبرد وابن الفراج والفارسي إلى أن اسم وفيما من تخصيص هذين بالخرفية ان ما عداهما من الادوات اسماء وذلك بالاجماع في غير مهما وعلى الاصح فيها والدليل عليه قوله تعالى مهما تاتنا به من ايه فعاد الضمير المجرور عليها ولا يعود الضمير الا على اسم الثاني ما يجعل الدلاله على من يعقل ثم ضمن معنى الشر وهو من نحو من يعمل سوءا جبزره الثالث ما وضع للدلاله على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشر وهو ما ومهما نحو قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله مهما تأتنا به من ايه الآية الرابع ما وضع للدلاله على الزمان ثم ضمن معنى الشرق وهي متى كقول الشاعر ولست بحلال تلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم ارفضه وقول الاخر أيان منك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا تزل حضرة الخامس ما على الدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرق وثلاثة أين وأن وحيثما كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت وقول الشاعر خلي لي أن تأتياني تأتيان غير ما يرضيكما لا يحاولو وقول الآخر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان السادس ما هو متردد بين الأقسام الأربعة وهي أي فإنها بحسب ما تضاف إليه فهي في قولك أيهم يقوم أقوم معه من باب من وفي قولك أي الدواب تركب أركب من باب ما وفي قولك أي يوم تصمعصم من باب متى وفي قولك أي مكان تجلس أجلس من باب أين ثم بينته. أن الفعل الأول يسمى شرطا وذلك لأنه علامة على وجود الفعل الثاني، والعلامة تسمى شرطا قال الله تعالى فقد جاء أسراتها أي علاماتها والأسرات في الآية جمع شرط بفتحتين لا جمع شرط بسكون الراء، لأن فعلا لا يجمع على أفعال قياسا. الا في معتل الوسط كاثواب وابياكل ثم بينت ان فعل الشرط يسقاط فيه سته امور احدها ان لا يكون ماضي المعنى فلا يجوز ان قام زيد امشي اقم معه وأما قوله تعالى ان كنت قلته فقد علمته فالمعنى ان يتبين اني كنت قلته كقوم إذا من تسبنا لم تمدني لئيمة فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط الثاني أن لا يكون طلبا فلا يجوز إن قم ولا إن يقم أو إن لا يقم الثالث أن يكون جامدا فلا يجوز إن عسى ولا إن ليس الرابع ألا يكون مقرونا بتنفيس فلا يجوز إن سوف يقوم الخامس ألا يكون مقرونا بقد فلا يجوز إن قد قام زيد ولا إن قد يقوم عليه السادس ألا يكون مقرونا بحرف نفي فلا يجوز إن لم يقم ولا إن لم يقم ويستثنى من ذلك لم ولا فيجوز اقترانه بهما نحو وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ونحو إلا تفعلوه تكن فتنه في الأرض ثم دينته أن الفعل الثاني يسمى جوابا وجزاء تشبيه له بجواب السؤال وبجزاء الأعمال وذلك لأنه يقع بعد الاول كما يقع الجواب بعد السؤال وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازى عليه ثم قلت وقد يكون واحدا من هذه فيقترن بالفعل نحو وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت الآية فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا او جمله اسميه فيقترن بها أو بإذ الفجائية نحو هو على كل شيء قدير ونحو اذا هم يقنطون واقول قد ياتي جواب الشرق واحدا من هذه الامور السته التي ذكرت أنها لا تكون شرطا، فيجب أن يقترن بالفائل مثال ما بالمعنى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ومثال الطلب قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا ولا رهقا في من قرأ فلا يخف بخسا بالجزم على أن لا ناهية وأما من قرأ فلا يخاف بالرفع فلا نافية ولا نافية تقترن بفعل الشرط كما بينا فكان مقتضى الظاهر ألا لا تدخل الفاء ولكن هذا الفعل مبني على مقتدى المحذوف والتقدير فهو لا يخافه فالجملة اسمية وسياتي أن الجملة الاسمية تحتاج إلى الفاء أو إذا وكذا يجب هذا التقدير في نحو ومن عاد فينتقم الله منه أي فهو ينتقم الله منه ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم وترك الفاء ومثال قوله تعالى إن ترني أنا أقل من كمالا والدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ان تبدوا الصدقات فمهماه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومثال المقرون بالتنفيس قوله تعالى وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا ومثال المقرون بقتل قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ومثال المقرون بناف غير لا ولم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وما يفعل من خير فلم يكفروه ومن ينقلب على عقبيه فلم يضر الله شيئا وقد يقول الجواب ذلة اسمية فيجب اقترانه بأحد امرين إما بالفاء أي إذا الفجائية فالاول كقوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير والثاني كقوله تعالى وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم ثم قلت ويجوز حذف ما علم من شرط بعد الا نحو افعل هذا والا عاقبتك او جواب شرطه ماض نحو فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض أو جملة شرط وأداتي إن تقدمهما طلب ولو باسمية أو باسم فعل أو بما لفظه لفظ الخبر نحو تعالوا أكلوا وأين بيتك أزرك وحسبك الحديث ينم الناس وقال مكانك تحمدي أو تستريحي وشرط ذلك بعد النهر كون الجواب محبوبا نحو لا تكفر تدخل الجنة وأقول مسائل الحذف الواطع في باب الشرط والجزاء ثلاثة انتهى الوجه الأول